كمون 10/4 نوفمبر كل تشيحن 10 تشوعات ميلادي في تدرسفات نوزلنا على الاصول الثلاثه انقصل اذا ثلاثه مرسرهاته وين زقونا نغات مالتي بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجلسه زلونه ذا ختاب كنت اقول له زي زبوره مالتي الشيخ عثيمين رحمه الله بزعبه مراتب الدين وسدنا سلسه مراتب الدين كم زلوه تقدمي انت لنا من الحفي الاسلام الاسلام نعم احسنت تبارك الله فيك تخلقيتي الإيمان احسنت حسن تسلسلتي الاحسان بارك الله فيكم زين سلسه كم درجه مالك ام جس كال اسكاله قداميتي سالسيت دم الاحسان اذ ذليل من القرآن والسنه نرن يقول المصنف رحمه الله تعالى والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى اخر الحديث هذا الحديث رواه مسلم والشيخ ابن عثيمين نزه حديث زيء شرح جيرلان ريلو ابو هله اي شرح كتاب الاصول الثلاثه ابواب شرحناته انتهي بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغالب هذا الحديث تقدم شرحه ولنا شرح عليه في مجموعه الفتاوى والرسائل المجلد الثالث برقم 143 ابذحله اب مجموعه الفتاوى اب سفلا لون زحديث جليسي أي ايبل الشيخ بن عثيمين رحمه الله أب مجموعه الفتاوى دمانه الشيخ بن عثيمين والرسائل نرحبه مالتي مسح في قصر ثلاثه وقز 204 ثلاثه اذا حديث زياد الشيخ بن عثيمين بشفح قال لي تسواله رحمه الله والدليل من السنه ما لا تبزي السنه المقصود الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه القرآن ترح يكونون الرسول صلى الله عليه وسلم ورده قوم <موزمسل ونمسلني> يمثلون ما ين يبلله ان قران تزمسن مالتي الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوحيين لذلك قران راح يكون انت دليل كمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث جبريل المشهور اذا حديث انه جبريل يا شباب يعني اجى وحى والمشهور ريتامه مالتي حتى على 40 النوية. حديث وتركته تتقي الله مالتي اذا حديث دورية امالتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين زب لقب استوهبه لما جمرت ازي مالتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه و اما ابو بكر الصديق خليفه رسول الله تكاين رسول الله زبل توهيبو مالتي وعمر الخطاب امير المؤمنين تباهل وقال اي خلفاء الراشدين لحري ابو بكر الصديق ما سيوم وكبتهم اربعه خلفاء الراشدين الرسول صلى الله صلى عليكم بسنتي وسنته خلفاء الراشدين زبلنا سنة الخلفاء الراشدين كابو حمده عمر الخطاب رضي الله عنه انتيلون بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مس رسول الله صلى الله عليه وسلم كفلنا كلنا اذنت يرد انا مالتي اول مقدم تواضعنا يمن يرد انا ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغنيهتم الصحابه كفلوا خمسنا برو مالتي وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لبين مجلس اي جبر الله منير بل انما نصاحبه كوفي بلونير كاتب عبد التواضع زرد ان كاب مدينه وساي هذا محمد بن منكم يا محمد ففلي كرسي ونضر ويدماني طاوله ازيتا عينبر من الرسول الله عشر. كم سبب امرت كوفي بلونير لذلك وخونا <متدين> غاشا متي خلال <أمتدين> يومك <أكل> للنيرو سبحان الله زدماني تواضع تحت نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد انا مالتي اللهم صل وسلم عليه كذلك كابتين ردو خابز حديث مالتي الخلطه مع الناس أفضل من العزلة من السبكه حوس الزبله سمخان هناك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يكون النيرو قال يحوس يحوسوا منيرو من صحابه اما المسجد يكون ابشوب فإن خشى على دينه فالعزله أفضل تداقز فتنه بزيحوغن مخاني دينك اتفر حلو اندخركوينو كبزم سبازي اتوم رخكتب يبلص مالاتي فبقى يبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفلنا كلنا حدوان مس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب عندما تماصنا يلو حدا سباعي وعمر الخطاب رضي الله عنه وحجي وصف له مالتو از سب ايزي كما كم زنبره اتي مقلتناتو. شديد بياض الثياب و وضو زخنه صلم قعرو شديد يعني وضو زخنه صلم قعرو يلو وصفه شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب مالت تصعد زخنه كدان ازيو تصعد زخنه وزي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتي فوتوني رم سعد خدان فوتوني رم مالتي ف سعدا تخدنكم اون موتاكم سعد كفن غبرو سلزبلونا في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جبريل عليه الصلاة والسلام يعني كم سبقون خمسمئه ملائكه خيروا يقولوا مخانم نفس تدا رب سبحانه وتعالى افكيد اللومن ليخلمون مالتي تدا ليخوم كذلك شديد سواد الشعر اتشق قروم دماني ازيو صلي منير يعني دورنا ودورنا يقولون مالتي لا يرى عليه اثر السفر يعني ازس بزقاني ازيو اتشق قرنا تو صليم سلا زونه كمون بارك الله فيكم تيكدان ناتون ازيو سعده سلازخونه ازي خلاص ياشاي كونن اختهو لو مغريتو جايشاي وانشورجوري بلي حكي شباب دورونا يمصو بحلف قدم بمنتامز قشونيرو مالتي بقمال وبثرس ببغلي بعد كنا قبرو يغشونيرو فلازم نتايو ابتمقشان تخموصو دورو نخموصو ابكدان يوخن ابتقغرو ازغاب كون ازي سبيزي قاشاي كوننا للنا كبسه المدينة مالتي خبوشت مدينه متسالو وغريم اللهم كا ولا يعرفه منا احد بفلتوخات تسائلو طيب نسبي اسم نتاي نخنبلو قاشايدي نخنبلو دريول لنا صعدا وصو خدان تخدينو كم اون تشقغون نتاي زونه مالتي ازي يصلم زونه دورنا زي بوللو خلاص قاشاي كونو ندهبلنا خلنا ترى انا زغاني انت انس بزيلو تغريمهم صحبه كل امور امه حتى اجى لسيل النبي صلى الله عليه وسلم تخلم جبريل عليه الصلاة والسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم كف زدم انت رادا انا طالب علم استقاله متن نعت الشيخ زل ومزلو شيخ سلفك قربالو مالتي بروحه كينو كل ما قربه كل ما انت خوانالو تفهمناته زياده يفهم مالتي فاسند ركبتيه الى ركبتيه اتبركم جبريل عليه الصلاة والسلام كل تبركم بركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازقاني من اداب طالب العلم بحلف الشيخ ناخان تدا عبد مريت كوفي لسان يحمدري نا مخاني تواضع وتقبر بركخه تعض في كبا لذلك بركي ناي جبريل عليه الصلاه والسلام كلتا ابرخم مس ابرخنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا يبومن معره أننا يردانا معره كنت قريبهم كم زنابرو ناب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه كلتا زن قم بو يدن بلندماني امتى يقوم يطمن ابسلوفه اذا خف بهال ازيا ناي طالب علم علميك علم مزسب كم زيرو خوفك بلالو ما لك مالت اقرو كسافعا كغافعا يبلن بلنما تركو مركه خابيلو ككتبراخو مركه خابيلو يددما ابزا سلفو كوف كبلن الله مالتي وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام نرسول الله عليه وسلم يا محمد لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا الى رب سبحانه وتعالى بشومم اتمطلوا فاذي او المقدم احتمال لشيخ من العسيمين قبل النهي كخوني خيلي بل انما يا رسول الله ابنني رما الصحابه وكذلك كمون عاد ناي اعراب عاد نيرو بشم تصع نخل بذل نبرون بخومون صويعوم خوني عليه الصلاه والسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام ابزي انتي ردا يا شباب انت شيخنا شيخي حفظك الله دبل أنت كاون انتي مكبار مالتي حط اللهني راح زي ما بال بلين شيخنا حفظك الله حطوني راهني فيا رسول الله ابن يروم صحابه ليش قادمه انتم شقناي حطوني راهني لك انتم شقناي كتب لهم ازي تي ادا بي مالتي هبطوا كف بهالات راح يكون حتى بتصوا <تصفيق> وعمالتي أخبرني عن الإسلام حجبه تا قدامي تي نايكستاي زخونه مالتي كابتن سيلست درجاتات نايدين قدامي تي مسلمنا يحطو مالو مالتي اذياب قال الكتاب شيخ ابن عثيمين ابز مجموعه الفتاوى انا تون لتغسى مالتيو انت يلو فيه جواز سؤال الانسان اما يعلمه ليعلم غيره جبريل علي صراط والسلام بزع باسلمناته في وما يكون لكن من تاعهم زحاتو زلوتلنا مالتيو نتي مجلس كفلط وادل لذلك فقوجن نافلت كاخو لخا حتت فقوجن لكن كنت حاتت تنقل بمتى علامات حاتت اللغة مالتي نتهز بي خفيلو زلون ختفلوته مالتي مغنياتو يتكمالو سخا سلاذ حاتتك شخناخ ملسيو ورسول الله صلى الله عليه وسلم السخا صحبه فعلا تتقيموا مالتي بلز حتتزي سلاذ ان شاء الله بزيخنا حفزا يا شباب سلسه عينات حتوتاتله ا تقدميتي سؤال الإنسان عما لا يعلمه عمه لا يعلمه زيت فولتوق تحدت زيت أصلنا سؤال ما سرتناي سؤال زيت, زيت فولتوق تحدت زيد ما رفع الجهل عن النفس كان نفسه كبجولي نكتب بلايلكه تحدت زيت كما زيت نجر نمشايخ السلفيين تحدت زياتها قدميتي قال خمزان جبري عليه الصلاه والسلام غير واز لو مالتو منتاي سؤال الانسان ليعلم ليعل... لي... ليعلم غيره باب تعليم غيره نخالو اوت كوفيلوم زلو لختفلطابت مجلس اتا سالسيتي من باب الاختبار هذا الشخصنا اعجاز حجسك زياء كباد حته اموني تطوقوب لينه وابقدمه بخفض ضحي زي ابني سيئ اسئله ذقونه تلج انما ياني خا خا يعني سخه تفلتانيخه حتت واذا ما تفلتها خان نهز بخه تفلت حتت كابزو وصايه كن سكخخته برو يا نشخنا الكان نخد تخبط تبره زي بل انما جزاكم الله خيرا اهل السنه والجماعه وتم عبيته ائمه تولتو دي خف فلان الكان تختبر مثلا ابيزه الامام احمد بن حنبل اذا كان يحب الامام احمد والاوزاعي وغيرهم من اهل السنه والجماعه فعلم انه من اهل السنه ابن نير لكن ازي شقنازي تزكية الودي كبطم مشايخنا السلفين ازي تيكه بعلماء از بتصح مالتي اما انا الزرباز سؤال نايدين غير كغربه ابيزه ساعه نقاتخو التبر توخينكا اول مقدم زي زعلم زولسب انتي خ... اقدمك فلطه اما خختبر ادحا نلكه بعلق عند حر هنغوفايل كاتيخا شو با حمصال كايخين لذلك من باب الاختبار تم عبيت علماء فلان مشايخنا مالتي شيخ السلفين الحمد لله فلان كمزي فلان كمزي فلان كمزي يوصف اليوم يوصفهم والتعديل قال له لكن كطالب العلم فلان شيخ فلان باه ما تقول لحدش مثلا سمع ابي ساعتي زخه خطبوري الكا بعلقه قدك ازي اي جبان نسلفي زخونه دماني الحمد لله منهاجناي صحابه فهمناي صحابه حذوز خي دماني كتخطبرلكا كتحدثي ازي دما دم اي جبان اي يفقدني ونياته ازي من باب تحدي سلا زخونه كمون اختبار سلا زخونه مالتي اذي نسلس تاعينات كل جزاء نحفز اسكو مالو بحصر الزبل اذا دگملي زين زي سلسه حته تاع زيات مالك قداميتي قداميتي نقتل تلك احسنت اخي حسن قداميتي نقنفلتيلنا <تصفيق> كنحطت زي جائزي قليتي انت <تصفيق> اندفلتكايخولخه انت مسخا زلوسب كتهفلت مالك <تفتنالك> تاع <تفتنالك> لذهب زي فائلطه حته كبات كحته موني افكر مسل كحرج زي اي تفكر مخنا مالتي احسنت اخي حسن بارك الله فيك فيا محمد أخبرنا عن الإسلام مسبولون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد ان لا اله الا الله اسلمنا باري ان تشهد ان لا اله الا الله حجي الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب زي تقصواز اللونه ذا اركان الاسلام تعرفنا تاب اركان غير كاون تعرف كنتكبر تخلي خا غلصانات الاسلام بمنتهي تقصوا الحج بتي الركنات تنحموش عند تات ناتا بو غيروم نسلمنا يجلصوا له مالتي والا بتعرفنا تد حروش تاتينا مالتي تعريف بزو عينتا تيزولو غلصا مالتي اسلمنا بتي قانقوا ناتو بشرعي خطغولصا تخيليخه هو الاستسلام لله بالتوحيد توحيد غير كان ربي خطستسلم والانقياد له بالطاعه كم نقول موزسكو تكون من الشرك وايش واهله كبشركه ما تحرق زيد تعريفنا اسلمنا انت داء تي حزاتو زلاقال بشرع عند حرقنا يا اخينا ويمكن برضه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم حدسب زعبا اسلمنا انت عند حر له قله صليت تلك بلعك زن حموشه اركان تصلو لك مالتي اذا تي افضل تعريفنا الرسول صلى الله عليه وسلم انت تشهد ان لا اله الا الله يعني قد مسكر قوته ما ربي زبه المجزا تزغبو يلن الا حدا قوته رب سبحانه وتعالى نعط راح نجزى توحيد مالاتي محمد رسول الله كما قلنا الرسول الله عليه وسلم لاخرب مع الاقرار والاعتراف بالقلب بالبخه يعني مجزات زق بيا لن نذك لها كل زق الله ربي ذات لا اله الا الله وان محمد الرسول الله كمون الرسول الله صلى الله عليه وسلم لاخره بمخانوم طاعته فيما امر تدعزم نعد الواسع نزهزم الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم وتصدق فيما اخبر ابتزن غرونا نغر دماني بعنا زيرا انا اينبل نايزمى نغر نغرات نغرونا ناجن النار قيام الساعه تاخ قاطميو اذا تن علامات ناشت تنعبيتنا ملكتنا يوم القيامه كل زنقير ومنام مالتي نا قبري عذاب القبر وعذاب النار ربي سبحانه وتعالى قبرنا روضه من رياض الجنه يقبره وازغل نقير ومنام بزي خنامن فيما اخبر واشتناب ما نهى عنه وزجر تزغل كلنا نقرد ما انت هون قبرو يا شباب كن كل كلو مالتي ولا يعبد الله الا بما شرع الرسول نر... صلى الله عليه وسلم دو ما كنقزو وخلنا مالتي باتي شرعي نبي صلى الله عليه وسلم كنكيد باتي زحنصو اما برئيتونا كنوسخ بعلنا بدي نحدش نغير كننقطو كن زين الرسول صلى الله عليه وسلم نزارورو مالنا حتى منقدوم غادي فنى ببرئيتو كنكيد اذا امتى اختو دقنا بدعه ابو خرافات اب انحراف كتتونا يا رب سلمنا فذلك وان تطيعوه تهتدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دحرت ما عزيزكم الى رب سبحانه وتعالى هدايه ترغبو بكم كونوا من قدوت حزكم رب سبحانه وتعالى وتقيم الصلاه اي ان تصلي الصلاه في أوقاتها ابو وقت صلاتك سجدة مالتي وتوتي الزكاه كم وزن زكاه ابعمت ملوك بت شروطنا تاخذوا وتصوم رمضان ابعامه حنسب حنتور حي رمضان دماني كتصوم الا تعذر زله كان ترب سبحانه وتعالى تغصوا مالتي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى دقاشه فمن كان منكم مريضا دحامه أو على سفر زقشه مالتي اذا اتهم حج خبطم اعذار رب سبحانه وتعالى تغصوميو مالتي لذلك صيام رمضان والنبعلو حادخاتي عند ثلاث ناس لنا مالتي وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ان تدى كي الكمالتي حج دم ما السلام الله. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضل حياكم الله حياك الله بعد الروفك حال اكرمك الله اهلا وعليكم السلام ورحمه الله تفضل بارك الله فيك كمون انت حموشيتي عندنا اسلامنا تخون زلا مالتيو حاج قدنا نحجج انت اخي لنا مالتيو قال صدقت سبحان الله جبريل عليه الصلاه والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم حاتيتهم كبك حق خايلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع طالب علم كعلم مزس سب حق خايب لون نشخنه وانا لكن جبريل عليه الصلاه والسلام نافل حتت كم زله تردي وبنصحبه صدقت هذ زله دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يذبلهم ازيد ما اغريموا لهم فعجبنا له يساله ويصدقه تقرمنا يا حتهم ما ليس قال فاخبرني عن الايمان بزعبه ايمان دما نغرني ائلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذا حت الذل جبريل عليه الصلاه والسلام طيب زاد ما تخلقيتي مرتبه اسلمنا دين كله مالتي ما قدامي سي الاسلام اسلمنا قال ايت درجه حزت مدمني الايمان قال أن تؤمن بالله توحيد غير كبه حذر ربك ان منله زياده ايمان وملائكته ملائكه الدمار سبحانه وتعالى كم خلق امقاني كنزيه فوق دوم زي بهال توم بفقد زفلتنا كن امن لهم اتم اسماتهم زي تتقاس لا بالقران ولا بالحديث بحف شوخن امن ما لاكثاتكم زلو كم نور كم تخلقو رب سبحانه وتعالى دماني تسخير كم زبرلنا زو ملائكه تلزياتكم نامن وكتبه كتب مصحف رب سبحانه وتعالى خمس وردز كله كنامن مالتي ورسلي كم اول كلهم لاخات كم ز لاخه كلهم كلهم كنامن مالتي واليوم الاخر قيامه مع ما قرشتها ما حلت الدنيا اذون يوم القيامة يوم الاخر كن امن وتؤمن بالقدر خيره وشرره كذلك وتؤمن بالقدر خيره وشرره زقات اما كان خيره خن شر نصبهم حمه أزي كبربي والك حتى امن قال صدقت قال اجي زوج حق خايدو من رسول الله رسو صلى الله عليه وسلم بعده حاتيتو خبرك حق خايبلوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذى صحابه اغري من نايلو قال فاخبرني عن الاحسان بزعبه زاء احسان زاد متا 30 درجه كاتب درجات نايدين زبل ناين مالتي بزعبه احسان صبوق مقبار سنه صبوقت قبارات زبل كايو نقارني ال قال ان تعبد الله كانك تراه رب سبحانه وتعالى خمزات رؤيا غيرك رب انت ايو كتكسو بتي تبغ تسبغ سنواتك ما تزعبه احساني فان لم تكن تراه فانه يراك بعلقه ان الله ربي خم... لا خمزات رؤوز له ازغزو زي حب وشوق قبله يعني هررفوت قرك ابو علقه ربي خمزري اني غير عليك كتبن كلها زي اكن اند حرس يمكن على الاقل ته احسنت بها المالتي فإنه يراك ربي راني اللندابك نرب فرحك زي ان مخوف يا مالتي كرب فرحك الدمع عباده تكبر قال فاخبرني عن الساعة اي متى وقوعها قيامه مع اسيا تكون اذا زي اني غرنبا جبريل جبريل عليه الصلاه والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم حيستمو قال من المسؤول عنها باعلم من السائل زيد حتى زله ننبصوم من الرسول صلى الله عليه وسلم اي فلتاه ولا سخنت حتى اي وين اي فلتانق قيامه مع اسيا فلتاه نغر اي كونتين زحته زي ايلمو اي كما انك لا تعلمها وأنا أيضا لا اعلمها زد ماني بارك الله فيكم انت يرد عنا زين الله عالم لنا ربك نقتف مغرياته بزعبه نا يوم القيامه معسى تخون زي كبتي علم الغيب نا رب سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه ربي يوسفلطاته معسى قياما ساعتها حلام عسى ياخذ مس ربي زفلطا لذلك انا النسخان يا جبريل اين فلتاننا فسبحان الله ابتدى حدث بارك الله فيكم ابتدى استنتينو ذا حديث مالتي تزبلت ملائكه وحيز زور زله جبريل وتوم زبلو كبتوم لوحه دمر رسول الله صلى الله زبلت ملائكه خب زي فلتى لوخ الرسول صلى الله عليه وسلم كب زي قال من باب اولاد فلتان قال من المسؤول عنها بأعلم, باعلم من السائل قال فاخبرنا عن أماراتها عبا يحط بقى خلاص هاي فلتان ندني انا انسى انا انفلتان مع سيتهون وزد ماني دليل يعني حدا طالب علم زي قبوخه حتى كله اتش يا حتى تتكبلو كو وجهه يكبا ما الله اعلم تراهم انا يفلتاني يبلون الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى النسخه تحت تزلقون يتفلتاني لذلك انتو من باب اداب طالب العلم هم زبوزلو ما راح تعتت انا راح كون كن زفلت حتى حتى انسى ما انا يفلتاني لذلك كون حته عند حد طالب علم يجيب لكم زلهه اتي الشيخ كنب يگبا ات مجلسون زي كون حته نخيحت زي اخا كوني جبريل عليه الصلاه والسلام حتى انزل له نخفلته من صحابه زحته تاتي زي, زي, تات زي علم الغيب ها نبرب نكدفو نخبليه ورسول الله عليه الصلاه زي اسيفلت كوناي بقولو انصغون انت حتاه اي تفلتان اخ مالك انت زيت فولتون عخان عباده زقون الو الو غاني علم الغيب ربت راح زفلتو ربت زفلتو تروح عند خوكين اي تحت زي حجه تاديب النبي صلى الله عليه وسلم تعذاب الجبريل علموا له كم سبب كوينو ما يصيد ما نعنا نخلمنا ما داش ابتى اخر حديثه ونزي كتكسيه لذلك انتي لو مو عن اماراتها يعني علاماتها ملكتنا يوم القيامه سكحبر لي لو ماشو فجاءت ساعات مع ساعه قون تحديدا كب زي فلتنا كنت ولا ما انتي قريبا قريبا انت قريب اقريبه احنا بالقيامه انتي ما ذكرت الله يروح حسيتهم جبريل عليه الصلاه والسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت لي الامه ربتها الامه باريه مالتي باريا سيني انت اتولدها مالتي ربتها اي سيدتها انا بعلق كل لكن سبايه تدا بعد شمتكوين وينو قوسكوين ويحتام تخوينو انتوا غوالو بو يختصوا ስለዚህ انت سبحان الله باريا انت يتولد الله مالتي سيداناتا زخنت مخاديت معززه ندئه غي زخمتي ስለዚህ انت تقول انا بارخ ما خمكن كنت بلا بل ما انا كقبور فلان يا كتب لي مالتي زيد ماني فيه دليل ايضا يعني باخر الزمان عقوق الـ الـ الوالدين ندخ مخ حد ولا باراتخ ندخ ندخ يقول لك قال لي اوسب انت لا بارات نصيحه كسكب وخانو كخد مخانو نديو اذا حد يزيد رد انا ما وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاع يتطاولون في البنيان وان ترى الحفاه العرات انت تاخذ ريمه مالته ابقيامه كأكل كله سبحان الله هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب موثوق ني لكن رايوه بالنسبه لربي لنا نريد لنا ذي خنتا تشي مالتي ترى صلى الله عليه وسلم ذي بيقول يقول ترى اي علامات الصغرى ون بزحا تراين ترى الحفاه الحفاه مالت يعني قما زي بالو يمشون بدون نعل يعني بزاي قما ياخذ الزومته يوزر الدقاتي قنطات ناتوم الزوم بوسات مخانم الزومته مخانم سبحان الله فقرا دخاتات مخانم وذو كل دخنه زغن كقيرو مخانم زمسبه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبرونا قيامه خير من كله ربي ثباتي هبل وانت ترى الحفاه قما زي بولوم سبات العرات عروقات زخون خدان كمان يبولوم انت تخذو نخمان كتابلو زحزومدي ويستقدد زيتاتي مسخودو مالتي والا يعني كدان زي بولهم طرحنا بسمز وصه مالتك يكون عروقاتهم وزح زي يشوفنوه ولا تتقدونوسي ها بازي تشفنو بتيقلع زيتات مالتي زيتات كرايو اب قيامه قر من كلها مالتك قيامه قد قر من العرات عروقات كدان زي بلله العاله كم اون دخاتات فقراء زخون موادتي سبحان الله زياتم رعا الشاء مقاني غواصوت اطال زغواسي سبات يتطاولون في البنيان انصاتات كسرحيو شو سبحان الله نزا اجروم زي شفنواز نبروا سماه لهم شباب نزا اجروم زي شفنواز نبروا قما طرحق رمزه خوذ زنابرو مالا صفع عند ابو لو خوذ طرحق زي شفنوا خدان زينبرو امو غان الدخاتات و صوت اتال دوغاس زينبرو ابقيامه كل ليلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل يحبوا رو له بهنصاتات كوادادور يتتاولونكو من الطول مالكوا هنصناتوم ناتيت تنوح ناتيت تنوح سبحان ار شباب زيارينا ليرانا بعدنا رينان كما هجر سبزمصو كتم مساته سبحان الله كندي بلا سوتات يسرح له كندزي دور كندزي بيانو كندزي طبق عصرت ازنبره تعاده عصرت حمشت بيانو خسر رحبك تعاده عصرابياو قبره تعاده ثلاثه يوانا درو من نحضر زقام يحير كوفتم ومخانم يرد اننا اصدقائي يا ما اقرب من كله توم غواصوت زنوبرو مالتي ينيط قال فمضى دحري عمل بالخطاب بدي جيله تسيو خيدو سبعي زي. طبعا أي مجلس تسيو هيك تنزح توته حاتته مالتي فلبثنا مليا يعني وقت من الزمن مليا خلافا له لكنه حسب لك زي مخان وصاعات تكون مع التات ثلاثه مع التي كوز زائدون سومون كل تسومون نحسبه لمعالتات از ماليا مالتي بده علي عمر بن الخطاب زين مع التات زيات مس حالفه بزحسبه لمعالتات مس فقال يا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم زحتوز لوحج عمر بن الخطاب تمجدستوديوس جيزي خيرو كمان معلتات مس حالفه نارجا حبسلستن لعلم يا عمر اتدري من السائل ازحتات ازحتات مانيو تفلطو الى بحيطه قلت الله ورسوله أعلم ازحتات ازسني من مخانو اي فلتكون من اداب الصحابه يرد ان زيفلطو نجر كستودومسل كم زرهون كم تكلف اين بروم صاحب زي فلطوه الله اعلم الله ورسوله زمزلقه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تمسلزله وان ابو الرسول صلى الله عليه وسلم يتخيلو متخا اخو في لوحه تتو مزن حطو تعزياده الله الله ورسوله اعلم يلو من تاع الرسول صلى الله عليه وسلم نسب والرسول صلى الله عليه وسلم اتدري من السائل كبرخلو ازو اسلوب زي اسلوب التشويق هتي غدا ما يز مزقوا خوستوي اي بولوان ازي مزي زنابر اسمون مخان وفليت كايدو سلازي اشنسمه زولو تزحته زولو سب هاررفوت كيرو بشتيق لكن كوستو غايت مزي زنابر وا خستودي تولد اتو اسلوب فولتوا تخينوكم من السلك اي زي من السائل اتدرون من الغيبه دو دو؟ حتى معلم زي اسلوب زي خطقام له لو ما قلت كسب صعبول صعبول لقبات اسلوبنا اتدرى من السائل كبول الرسول صلى الله عليه وسلم ازيا يعني ناي ناي الله عليه وسلم تشويق كم زينب بحتهيرم يقربوا 50 نبره يردعنه قلت الله ورسوله علم لهم امر الخطاب رضي الله عنه ملص قال هذا جبريل زين زين نبره كالجبريل له سبحان الله خمسه تماسيلي مس يعلمكم امر دينكم لسيكم زلو يعلمكم كعلمكم ها شبابه بزي انت يردعنه جبريل اي فلتن كوندي زحت الزنبره لا غلطي لكن من تاعي ماز صحه تزله نتي مجلس ابو زنابر وصحبه ان يعلموا عن طريق سؤال وجواب مسمن مالتي مس, مس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم امر دينكم امر دينكم وازيد ماني الرسول صلى الله عليه وسلم ديني لهم صويعه الصد ماني ادي دين شامل زين ثلاث سنن قرات كم زتغلى خبز حديث نردا زين ثلاث نكردما الاسلام والايمان وتاسلسيتي الاحسان مخانه خبز حديث زي ان ردا وبذوع فوائد اللوز حديث كم هو شيخ من عثمانون فوائد ابننا لذلك سمعنا ان شاء الله اب تكبر نوعه ربي يكبرنا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته